111. يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا 112. نصفه أو انقص منه قليلا 113. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن 117. سنلقي عليك قولا ثقيلا 118. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 119. إن لك في النهار سبحا طويلا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 113. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 114. إن لدينا أنكالا وجحيما 115. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما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 فِرْعَوْنُ رَسُولًا عَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ 111. كان وعده مفعولا 112. إن هذه تذكرة 113. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا